بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وولاة أما بعد بعد الدرس الثالث والثلاثين من دروس شرح الشاطبية ومع البيت السابع والسبعين من باب فرش حروف سورة البقرة قال الناظر رحمه الله ومد أنا في الوصل مع ضم هنزة وفتح أتا ونخلف في الكسر بالجنا، ونشيزها ذاكن وبالراء غيرهم وصل يتسنى دون هاء شمر دنى وبالوصل قال أعلم مع الجزم شافع فصرهن ضم الصالب الكثف الصلا وجزءا وجزء ضم, ضم لسكان صفر وحيثما أكلها ذكرا وفي الغير ذوحولى وفي ربوات في المؤمنين وهنا على فتح ضم الراء نبات كفلا وفي الوصل البزي شد التيمم وتاء في النساء عنه نجملا وفي آل عمران له لا تفرقوا ولنعاموا فيها فاتفرق مفتناء وعند العقود التاء في لا تعاونوا ويروي ثلاثا في تلقف مفتناء تنزلوا عنه أربعون وتناصرون نارا تنظى إذ تلقون في القناء قول الله رحمه الله ومد أنا في الوصل مع ضم أمزة وفتح أتى والخلف في الكسب الجينة قرأ دمير أنا بالمد في حالة الوصل إذا كان بعده همزة قطع مضمومة نحو قال أنا أحيي وأمين أو كان بعده همزة قطع مفتوحة نحو وأنا أول المؤمنين قال أنا أخوك وكل من راويه قالون وورش على حسن مذهبي في المد المفصل فنجد أن قالون له القصر والتوسط القصر, القصر المقدار حركتين هكذا قال أنا أحيي وأميت والتوسط قال أنا أحيي وأميت ورشة مدرسة التحركات كما هو معروف في مذهبه في المنفصل قال أنا أحيي وأميت نعم وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا أول المسلمين بالقصر بالنسبة للقانون وأنا أول المسلمين بالتوسط وأنا أول المسلمين بالمد بالنسبة لورش هذا كله في حالة الوصل قوله والخلف في الكسر بجلاء أي ورد عن قانون وجهان فيما كان بعده همزة قطع مكسوره نحو إن أنا إلا نذير فورد عن القصر والمد فالقصر المقصود به عدم المد مطلقا هكذا إن أنا إلا نذير إن أنا إلا نذير وله كذلك المد أي مد حركتين او المد اربع حركات على النحو التالي ان انا إلا نذير هذا مقدار بمقدار حركتين والتوسط ان انا الا نذير وقرأ الباقون بدون مد مطلقا ان انا إلا نذير ومعه مرش لأن ورش لا يشترك مع قالون في مد لضي أنا الذي بعده همزة قاطع مكسورة نعم هذا خاص بقالون وبخلاف أما عند الوقف فلا خلاف بين القراء في إثبات الألف في كل ما تقدم من مقدار حركتين هكذا أنا قال أنا بذل أنا أحيي وميت يقفون جميعا قال أنا وأنا أول المسلمين وأنا نعم إن أنا إلا نذير إن أنا حالة الوقف بمقدار حركتين لكل القراء حالة الوقف نعم فننشزها ذاكن وبالراء غيرهم وصل يتسنى دون هاء شمر دلى قال ابن عامر وانظر إلى العظام كيف ننشزها ابن عامر والكوفيون المرمز لهم بالذال من ذاكر يقرؤون بالزاي كيف ننشزها من النشز وهو الارتفاع أي ارتفع بعضها على بعض للتركيب وقرأ الباقون كيف نشيعها بالراء من أنشر الله الموتى أي أحيائهم ومنه ثم إذا شاء أنشاره قوله وصل تسنة دونها إن شمردلا قرأ حمزة والكسائي بحذفها السكت وصلا وإثباتها وقفا في لم يتسن وانظر لم يتسن وانظر بحذفها السكت وصله وقرأ الباقون بإثباتها في الحالتين لم يتسنى وانظر وإذا وقفوا لم يتسنى وبالوصل قال أعلم مع الجزم شافع قرأ حمزة الكسائي بحمزة وصل تكثر في الابتداء في حالة الابتداء بها وتحذف وصلا مع جزم الميم. فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير قال اعلم ان الله بحذف همزه بحذ الوصلا واذا بدانا بها نقول اعلم ان الله على كل شيء قدير على انه فعل امر هذا لحمزه والكسائي وقرعا باقول بهمزه قطع مفتوحه ثابته في الحالتين على أنه فعل مبارع هكذا فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير مع رفع الميم. قال أعلم أن الله قوله فصرهن ضم الصاد بالكسر في الصلاة أي قرأ بكسر الصاد في نظر فصرهن إليك ويلزم من ذلك تلقيق الراء. فصرهن إليك وقرأ غيره بضم الصاد مع تفخيم الراء، فصرهنا إليك، وجزء وجزء ضم لضم لسكن صف، وحيثما أكلوا ذكرا وفي الغير ذوحلا، أي روى شعبة بضم الزاي في لظ جزء حيثما جاء، وهو أرد في ثلاثة مواضع، الأول في سورة البقرة، ثم جعل على كل جبل منه جزءا هكذا يروي شعبة جزء وفي سورة الحجر في سوره الحجر لكل باب منهم جزء مقسوم جزء مقسوم وفي سورة الزخرف وجعلوا له من عباده جزءا هكذا يروي شعبه بضم الزاي وغيره بإسكان الزاي لكل باب منهم جزء مقسوم ثم جعل على كل على كل جبل منهم جزء وجعلوا له من عباده جزءا لعب. قوله وحيثما أكلوها ذكرا وفي الغير ذو حلا هذا الكلام معطوف على ضم الإسكان أي قرى ابن عامر والكوفيون بضم الكاف في نظ أكلها حيثما ورد نحو فآتت أكلها أكلها ضعفين تؤتي أكل أكلها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها هكذا قرأ ابن عمرو الكوفيون بضم الكاف وقرأ أهل السمن المسكوت عنهم بإسكان الكاف فأتت أكلها تؤتي أكلها بإسكان الكاف قال وفي الغير ذو أي قرأ ابو عمرو ابن عامر الكوفيون بضم الكاف في لفظ أكل والأكل الذي لم يقترن بضمير المؤنث نحو مختلفا أكله ونفضل بعضها على بعض في الأكل ذواتي أكل خمط هكذا يقرأ أبو عمرو بن با الكفيون بضم الكاف وقرأ ابن نافع با كثير المسكوت عنهما با الكاف في في ذلك كله هكذا مختلفا با ونفضل بعضها على بعض في با ذواتي با با أن نافع وابن كثير أسكن الكاف في لض أكلها أكلها وأكله والأكل وأكله حيثما ورد وعلى أي صورة جاء لإسكان الكاف في ذلك كله لنافع وابن كثير أبو عمرو يسكن الكاف في الكلمات التي اتصلت بها هاء التأنيث نحو تؤتي أكلها فآتت أكلها فقط وضمها في غير ذلك وابن عامر والكوفيون ضم الكاف في لفظ أكلها وأكله والأكل حيثما جاء بضم الكاف لابن عامر والكوفيين في لفظ أكلها وأكل وأكله حيثما جاء قال وفي ربوة في المؤمنين هنا على فتح ضم الراء لبهت كفلا. أي قرأ عاصم وابن عامر بفتح الراء في لفظ ربوة في قوله تعالى هنا في سورة أو الأول في سورة المؤمنون كما قال الناظم وفي ربوة في المؤمنين أي في سورة المؤمنون وآويناهما إلى ربوة بفتح الراء لابن عامر عاصم وهنا في سورة البقرة كمثل جنة بربوه وقرأ غيرهم أو غيرهما بضم الراء وآويناهما إلى ربوة كمثل جنه بربوه وفي الوصل البزي شد التيمم وتاء توفى في النساء عنه مجمله, مجملة. راى البزي تجديد التاء وصلا في الفعل المضارع في واحد وثلاثين موضعا باتفاق على أن الأصل فيها تاءان وابغمت وادغمت احداهما في الأخرى وقرا الباقون بالتخفيف في كل المواضع على أن التاء الأولى محذوفة أما إذا بدأنا بالكلمة التي تشدد فيها التاء وصلا فنبدأ بتخفيف التاء لكل القراء وقد ورد في البيت كلمتان تشدد فيهما التاء وصلا للبزي وهما لفظ تيممه قال الناظم وفي الوصل للبزي شد التيممه في قوله تعالى ولا التيمم الخبيث بتجذير التاء مع مد الألف قبلها مدة لازما، كأنه مد لازم كلم مثقل لأن حرف مشدد وأت قبله حرف مد. هذا في صورة البقرة. ولا تيمم الخبيث. وقال وتاء في النساء. أي لفظ توفاهم في صورة النساء. إن الذين توفىهم الملائكة. إن الذين اتوفاهم هكذا يروي البازي لكن إذا وقف على كلمة الذين أو وقف على ولا يبدأ تيمموا بالتخفيف ويبدأ توفاهم بالتخفيف قال وفي آل عمران له لا تفرقوا أي شدد البازي كذلك لف ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم في سورة آل عمران وفي آل له لا تفرقوا ولنعام فيها فاتفرق مثيلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فاتبعوه ولا تت ولا تتبعوا السبل فاتفرق بكم فاتفرق بكم هكذا يرويها البزي بتشديد التاء قال وعند العقول التاء في لا تعاونه أي شدد البزي كذلك التاء في الكلمات التالية هو في قوله تعالى وتعاونوا على البلي والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان في سورة المائلة وتعاونوا هذا ليس فيه خلاف لماذا؟ لأنه فعل أمر وهو يشترط الناظب أن تكون هذه الكلمات فعلا مضارعا فهنا ولا تتعاونوا هذا فعل مضارع مسبوك بلان نهية فيشدد تشدد التاء وتمد الالف قبلها ست حركات هكذا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان قال ويروي ثلاثا في تلقف مثلا أي لفظ تلقف ورد في ثلاثه مواضع فإذا هي التلقف ما يافكون في سورتي الاعراف والشعراء بتشديد التاء فإذا هي التلقف وفي سورة طاعة وألقي ما في يمينك التلقف ما صنعوا وألقي ما في يمينك التلقف هكذا يروي البزي قال تنزل عنه أربع أي شدد البزي لغة تنزل في أربعة مواضع هي ما تنزل الملائكة إلا بالحق في سورة الحجر لا يقرأ هكذا ما تنزلوا. وفي سورة الشعراء موضعان هل أدلكم على من تنزل الشياطين التنزل على كل أفاك أثيم وإذا وقفنا على نهاية الآية هل أنبئكم على من تنزل الشياطين نبدأ تنزل على كل أفاك أثيم بتخيف التاء لكن إذا عرضنا أن نشدد فلا بد من الوصل هكذا هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك أثيم وفي سورة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة خير من ألف شهر تنزل لكن إذا وقفنا على كلمة شهر وبدأنا بتنزل من أول القراءة فلا بد من تخفيف التاء ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بتخفيف التاء. بعده قال تنزل عنه أربعة وتناصرون لف تناصرون في سورة الصافات ما لكم ولا تناصرون. لا تلظى في سوره الليل فانذرتكم نارا تلظى اذ تلقونه سوره النور ولفظ اذ تلقونه هكذا اذ تلق بدون ادغام الذال في التاء يعني الذال مظهرة والتاء مشددة اذ تلقونه بالسانتكم هذه كلها يشددها يشدد التاء فيها البازي حالة الوصل قال تكلم مع حرفي تولوا بهودها تكلم مع حرفي تولوا بهودها وفي نورها والامتحان وبعد لا في الانسال ايضا ثم فيها تنازع تبرجنا في الاحزاب مع أن تبدل وفي التوبه الغراء قل هل تربصون عنه وجمع الساكنين هنا انجلى تميز يروي ثم حرف تخيرون عنه تلاها قبلها قبله الهاء قبله الهاء وصلا وفي الحجرات التاء في لتعارف وبعد ولا حرفان من قبله جلا وكنتم تمنون الذي ما تفكهون عنه على وجهين ففهم محصلا لعما معن في النون فتح كما شفا وإخفاء كسر العين صيغ كسر العين به حلا ويا ونكثر عن كرام وجزمه اتى شافيا والغير بالرفع وكلا ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه ولم يلزم قياسا مؤصلا وقل فاذلوا بالمد واكسر فتى صفا وميسره بالضم في السين والصلا وتصدق خف النمى ترجعون قل بضم وفتح عن سوى ولد العلاء وفي أن تضل الكسر فاز وخففه فتذكر حقا وارفع الراء فتعديل تجاره الانصب رفعه في النساء ثوى وحاضرة معه هنا عاصم تلا وحق رهان ضم كسر وفتحة وقصر ويغفر مع يعذب سما العلا شذا الجرم نعم قال تكلم مع حرفي اي شدد البز لفظ يوم ياتي لا تتكلم يوم ياتي لا تتكلم نفس الا باذنه ياتي لأنه يثبت لا لا يثبت الياء لا تتكلم تشديد التاء مع مد الالف قبلها ست حركات هذا الموضع في سورة هود ولفض تولوا أي كذلك في سورة هود موضعان قال تكلم ما حرف يتولوا بهودها الموضع الأول وإن تولوا فإني أخاف عليكم وعذاب يوم كبير هذا الأول الموضع الأول في سورة هود الموضع الثاني في سورة هود كذلك فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به لا. هذان الموضعان في سورة قال وفي نورها أي لفظ تولوا في سورة النور فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم في سورة النور والامتحان في سورة الامتحان أي الممتحنة في قوله تعالى وظاهر على إخراجكم أن تولوهم قال وبعد لا في الامثال اي في سوره الامثال ولا تولوا عنه وانتم تسمعون وفي سوره الامثال ايضا لفظ ولا تنازعوا فتفشلوا قال ايضا ثم فيها تنازعوا لا تبرجنا في الاحزاب اي في سوره الاحزاب ورد فيها موضعان تبرجنا في الأحزاب مع أن تبدل ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى هذا الموضوع الأول في سورة الأحزاب الموضع الثاني ولا ان تبدل بهن من أزواج ولا ان تبدل بتشديد التاء حالة الوصف كل هذا للبز قال وفي التوبة الغراء كل هل تربصون عنه؟ وجمع الساكنين هنا الجلا أي شدد البزل له تربصون في حالة وصله بلفظ هل الذي هو ساكن في قوله تعالى قل هل تربصون بنا مع إظهار اللام قل هل تربصون بنا اظهار اللام ساكنة بدون تحريك نعم وجمع الساكنين هنا الجلا اي ظهر ووضح اجتماع الساكنين في لام هل والتاء الأولى المضامة في الثانية في هل تربصون عند البازي فاللام ساكنه مظهرة والتاء مشددة ولو أن هناك اجتماع ساكنين ولكن مع ذلك يشدد التاء البازي ويظهر اللام كل هل تربصون بنا بعده قال تميز يروي ثم حرف تخيرون عنه تلهى قبله الها والصلاة شدد البذل لفظ تكاد التميز من الغيظ تكاد التميز من الغيظ في سوره الملك ولفظ تخيرون في سوره القلم ان لكم فيه لما تخيرون ولفظ تلهى في سوره عبس فانت عنه قوله قبله الهاء او الصنة اي صنة الهاء في عنه على مذهب شيخ ابن كثير وتمد ست حركات لاجل تجديد التاء في لفظ تلها هكذا فأنت عنه التلهى وفي الحجرات التاء في لتعارفه وبعد ولا حرفان من قبله جل اي وشدد البزي لفظ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل للتعرف وقبائل للتعرف هكذا يرويه البنز قال وبعد ولا حرفان من قبله جلا أي الحرفين اللذين بعد ولا في ولا تجسسوا ولا تنابزوا بالألقاب هذان الموضعان قبل لفظ لتعرفوا, أو لتعرفوا في ترتيب الآيات والمواضع الثلاثة في سورة الحجرات إلى هنا انتهت قراءات أو انتهت التاءات الإحدى والثلاثين التي يشددها البزي وصلا قولا واحدا ويخففها باقي القراء قولا واحدا ويلاحظ أنه إذا كان قبل التاء المشددة حرف مد فإن التاء الألف قبلها تمد شدة ست حركات الألف قبل التاء المشدده تمد ست حركات هكذا ولا تيمموا ولا تفرقوا ولا تنابزوا وكذلك صلة الهاء التي بعدها تاء مشددة كما مر ولو موضعان فيهما خلال ذكرهم الناظم في قوله وكنتم تمنون الذي الذي مع تفكهون عنه على وجهين فافهم محصنا ورد خلاف عن البزي في تجييد التافي موضعين فيه كنتم تمنون الموت ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه في سورة أل عمران وفي قوله تعالى فظلتم تفكهون في سورة الواقع والصحيح أن له فيهما التخفيف فقط كباقي القراء ولا يقرأ للبز في هاتين الكلمتين إلا بالتخفيف ولقد كنتم تمنون الموت فَظَلْتُمُوا تَفَكَّهُونَ نعم معا في النون فتح كما شفا وإخفاء كسر العين. صيغ به خلال قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وكسر العين في لض نعم في قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي في سورة البقرة وفي قوله تعالى إن الله نعم ما به في سورة النساء هكذا يقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وكسر العين في الموضعين في قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي في سورة البقرة وفي قوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به في سورة النساء نعم قال وإخفاء كسر العين صيغ به حلا الباقون يقرؤون بكسر النون وكسر العين إلا أن شعبة وأبا عمر وقالون لهم اختلاس كسرة العين في إن الله نعم ما به إن تبدوا الصدقات فنعم الله ما فنعم ماهي هذا الاختلاس ولهم أولهم إسكان العين كما ذكره صاحب التيسير هكذا إن تبدوا الصدقات فنعم هذا إسكان العين إن الله لما يعظكم به يعظكم به هكذا يقرأ شعبه وقالون وابو عمرو في الوجه الثاني بإسكان العين ولهما وجه ولهم وجه اختلاس كسرة العين ولو ان اسكان العين لم يذكر في الابيات ولكن ذكره الامام ابو عمرو الداني في كتاب التيسير والوجهان صحيحان مقروء بهما في الموضعين وباقي القراء وهم ورش وابن, وابن كثير ورش وابن كثير وحفص يقرؤون بكسر النون وكسر العين في الموضعين إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي إن الله نعم ما يعظكم به نعم قال ويا ونكفل عن كرام وجزمه اتى شافيا والغير بالرفع وكلا قرأ حفص وابن عامر بالياء إن تبدوا الصدقات فنعم ما وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم بالياء ويكفروا وقرأ غيرهم أو غيرهما بالنون ونكفر بعدها قال وجزموا أتى شافيا أي قرأ نافع وحمزة والكسائي بجزم الراء ونكفر وقرأ غيرهم بالرفة ونكفروا فيكون في كلمة ويكفر عنكم ثلاث قراءات أو ثلاث قراءات حفص وابن عامر يقرآن ويكفر عنكم ويكفر عنكم بالياء والرفا قرى نافع وحمزة والكسائي ونكفر عنكم بالنون والجزم ثلاثة قرى ابن كثير وأبو عمرو وشعبة بالنون والرفا ونكفر عنكم قال بعد ذلك ويحسب كسر السين مستقبلا سماء رضاه أي قرأ نافع وابن كثير وأبو عمر المرمز لهم بسماء والكسائي المرمز له بالراء من رضاه بكسر السين في الفعل المبارع سواء اتصل به ضمير نحو يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف أم لم, تحت أم لم تتصل به نحو أيحسب أن لم يراه أحد حيث ما ورد في القرآن الكريم. وقرأ الباقون بفتح السين يحسبهم الجاهل أيحسب أن لم يره أحد واتفق القراء السبعة على كسر السين في لفظ حاسب أم حاسب الذين جترحوا السيئات؟ اللي هو فعل ماضي قوله ولم يلزم قياسا مؤصلة يذكر النظم أن الكسر المذكور في كلمة يحسب ليس على القياس وإنما هو على السماع وقراءة الفتح هي القياسية بعده قال وقل فأذنوا بالمد وكس والكسر فتن صفا بالضم في السين فالسين أصيلة قرأ حمزة وشعبة ألف بعد الحمزة المكتوعة وكسر الظال فأذنوا بحرب من الله ورسوله هكذا يقرأ حمزة وشعبة فأذنوا من آذنه بمعنى أعلمه وقرأ الباقون بسكون الحمزة بالألف فأذنوا على أنه فعل أمر من أذن بشيء إذا علم به وميسره بالضم في السين والصلا أي قرأ نافع فناظرة إلى ميسره بضم السين وقرأ غيره إلى ميسره بفتح السين هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين